الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال السابع والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول السائل نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين لأن هذه مسألة هامة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم فما توجيهكم في ذلك وأجاب الشيخ جزاه الله خير بما فتح الله عليه الخلافات التي تحدث بين طلبة العلم كثيرة وأسبابها مختلفة والفتن التي تقع هي تمحيص من الله سبحانه وتعالى لعباده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا لا بد من الفتنة فالفتنة هذه وإن كانت تضر بالدين وتفتن الإنسان عن دينه إلا أن لها فائدة وهي أنها تكشف عن حقائق الرجال وتكشف عما في قلوبهم من مناهج فاليوم الأمر الذي صار معهودا عند الكثير من طلبة العلم أنه يتمسكن حتى يتمكن وما تتمكن أظهر ما عنده وبدأت الفتن هذا كثير اليوم موجود لذلك ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا حذرين من هذه القضايا إذا كان طالب العلم عنده علوم الآلة وقا وعنده معرفة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يجب عليه أن يحكم في كل قضية بالدليل اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم والدليل فقط هو الحاكم دائما في أي قضية من القضايا لأن البشر بشر وكلهم يخطئ والامر كما قال أحد السلف رضي الله عنه قال من كان مستنى فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الحي لا تؤمن عليه الفتنة أي حي لا تؤمن عليه الفتنة إذن الدليل هو المعتبر في كل شيء هذا إذا كان عندك قدرة على معرفة الدليل وعلى الحكم بالدليل ولا تحسن الظن بنفسك كثيرا إذا كان درست علوم الآلة وتمكنت منها وكان عندك جملة إلمام الكتاب والسنة ومعرفة منهج السلف الصالح عندئذ تحكم بالدليل الشرعي وإذا لم تكن كذلك فأنت طالب علم لا تستطيع أن تفهم الأدلة وتعرف منهج السلف الصالح بنفسك عند إذن ترجع إلى ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتنظر إلى العالم الذي اتصف بالعلم بالسنة وعرف واشتهر بها وهو صاحب منهج معتدل لا عنده غلو ولا عنده تفريط لأننا نحن اليوم في زمن حربنا على قدم وساق مع الحددية ومن شابههم والمميع ومن شابههم فهاتان فرقتان خطيرتان جدا وقد دخل في بين صفوف أهل السنة والجماعة بين صفوف السلفيين كثير من هؤلاء وكل فترة وفترة يظهر عندنا من أشكالهم مجموعة فلذلك يجب أن يكون المرء على حذر ولا يتعصب لأحد من العباد وينظر عند الخلاف الذي يحدث إلى الأدلة الشرعية تنظر إلى الدليل تنظر إلى سبب الخلاف أولا ثم تنظر بعد ذلك هل ما به الفرقة الثانية صحيح أم لا ثم بعد ذلك تحكم بناء على منهج السلف الصالح رضي الله عنه إذا كنت أهلا لذلك وإذا لم تكن أهلا لذلك تنظر إلى العالم الذي اشتهر بالسنة وعرف بالدفاع عنها وعرف بالدعوة إليها وعرف بالاعتدال في منهجه هذا أمر مهم جدا لا عنده شدة وغلو ولا عنده ميوعى ولين زائد يؤدي إلى خلط الحق بالباطل والثناء على أهل البدع ومجالسة أهل البدع بحيث يخالف أصلين من أصول أهل السنة والجماعة الأصل الأول الولاء والبراء في السنة والأصل الثاني وهو النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى وأيضا كذلك الأصل الثالث في ذلك وهو قلنا والبراء والنصيحة وكذلك عداء أهل البدع وعدم مجالستهم وهجرهم هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة والمميعة خالفوا هذه الأصول الثلاثة أما الغلاء فاصحاب الشدة والغلو فهؤلاء قد فرغوا البلاد من دعاة السنة وتركوا الناس يرجعون إلى الجهال ويرجعون إلى الحزبيين ومن شابههم فهو عندنا مفسدتين عظيمتين الغلو والشدة التي تؤدي إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبقي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فأصحاب الشدة هؤلاء والغلو تجدهم يسقطون علماء السنة المعتدلين في البلاد ثم يحرصون على إخراج من يوافقهم في أهوائهم ويكون جاهلاً ما عنده شيء لكنهم يصدرونه من أجل أنه معهم فقط نسأل الله العافية وأنت فأنت بارك الله فيك تحرص على معرفة عالم السنة الثابت عليها الداعي إليها والمعتدل في منهجه والذي عرف بين الناس بذلك وتتمسك بطريقته وتتبعه في ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد ولا تشغلكم هذه المشاكل عن طلب العلم طلب العلم وما الله سبحانه وتعالى عليكم يجب أن تتمسكوا به وأن تحرصوا عليه ولا تشغلوا أنفسكم كما ذكرت بالخلافات التي تحدث بعض الخلافات خلافات منهجية خلافات عقائدية يجب النظر إليها من هذه الناحية والحكم عليها بناء على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وبعض الخلافات بين طلبة العلم سببها الرياسة حب التصدر أو الحسد وهذا يؤدي إلى رمي الطرف الآخر بالأكاذيب فينبغي التحرز ومعرفة صدق ما رمي به الطرف الآخر قبل الحكم في المسألة هذه قضايا مهمة ينبغي على طالب العلم أن يضعها في باله قبل الحكم على أي مسألة أو أي خلاف يقع بين طلبة العلم في أي مكان والله أعلم والحمد لله ونكتفي بهذا القدر